وَنَبَذَ يَدَيِ الرَّأْيِ وَمَا نَرَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ وَمَا نَرَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فضل بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ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 انهم مناقو ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون ويا قوم من ي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 من الظالمين، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثر تجدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين.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 أعصمني من الماء طال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من الرحيم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. قدمت لكم هذه التلاوة من موقع